ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرومة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما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 ثِقَهُ الْبَامِ وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ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 124- ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجره